بسم الله الرحمن الرحيم لكن الله يا أمة الإسلام يدنس قرآنك وتغتصب نسانك ويؤسر رجالك ولا عمر لك ولا صلاح الدين ولا خالد يغز الرومان ويقار الصليبيين الو في كسيلو ابي توفل في قر ديروح و السراب شعور الذل لما ارى الابطال كبلهم اقير سجين ميا الىه دون لن سوى عزيم يوججوانا في الهي قلتك تدمن عليهن وقلبي منجر طرفي سيروا ابي توافلوا فورد الجراح وسروا توقفوا ما بعد حياتنا سيروا الهي يا عزيز 118. إلهي ضيق الدنيا عليهم وعذبهم بها أنت القدير اسيرو ابي توفيل فو اديروح هو السر توير بمواجه حياتنا يا اسير فانت حر الى الاخره بلا ستنسى ليل مأساة طويل ستزأر يا see more trouble